وَولقَدَ تَابَني إ الصائلَ الكِتابَ وَحُبَْ وَنُّب أَتَ وَرزَقَناابُمْ وَرزَقَناابُمْ مِن نَفْقَذاَا فيِ وَتَببلَناهُم لَعََ وَآ تَ النابُم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 ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله وري المتقين هذا دَصائِرُ ل الناسَّاسِ وَعدَون وَرحمَةُ لِقَمفون أَم حَثد الذيينَ جتَرَحُ السَّي آاتِ أَ جعَلَهُ كََّينَ آ مَنعَامِن أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات ولغض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون اَتَرَايَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاءً وَأَضَلَّهُ هو اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَانُوا مَاجِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا فِي الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ما كان حجتهم إلا, إلا أن قالوا توب آبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكمون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 كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْسَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ هَٰذَا كِتَابُنَا نُفِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّكُمْ مَا نَسْتَنصِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا آل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 وَإِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَالسَّاعَةُ ما إِنَّ إلا ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَبَدَى لَهُمْ سَيْئَاتُ مَا عَلِلُوا وَحَاطَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ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 وَق وال العزذُ